العلم خير منحة حبنا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسم شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذالكم أثنا على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهامي والنحل ثم فاطر والزومري وغيرها من محكمات السوري وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنا وكم حديث الناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله 118. كتب الحديث باتصال الساندي عن كل عدل ثقة مسددي 119. أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه 110. وفي الصحيحين أتايا باغيه متفقا عليه عن معاوية 111. وصح في سواهما عن أمةنا وعن عظيم القدر أبيه ريرة وصح السند إليه ما يروي الجميع أحمدوا فصار مشهورا عن المعلم صلى عليه الله عد الأنجم ومثل الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت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 والعلماء والراثوا لانبياء كما اتانا عن ابي الدرداء فلم يوردت واحد دنارا او درهما بل ورثوا مختارا لهم تعالى وهو علم الشرع آخذه يحظى بأسمى النفع وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لأعظم المفاخر وفيه من سلك دربا يطلب العلم فيه فضله لا يعزه يسهي لله إلى الجنان طارقه بالفوز والرضوان أجنيحات الملائك كرامي له توضع تئيدا لما قد فعله وكل مخلوق الله يستغفر وأجره عند الرحيم أكبر وفيه جا وإن فضل العالم حقا على العابد ذي المكارم كمثل فضل القمر المكتمل على الكواكب فبالعلم ملي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 إذ لم يكن من الحديث فعلامه وآخرون صححوا معناه وضعفوا في كتبهم ابناه والحق أنه برتبة الحسن لغيره ألياق في الرأي الحسن عن الإمامين أبي الحجاج والذهبي الفذي بالحجاجي والعلم خير من صلاة النافلة فقد غذى الله برزق كافله. عن الإمام الشافعي قد ورد والحافظ الجلال ذا القول عقد في الكوكب الساطع في الختام بعد كلامه عن الأعلام وجاء في مصراعه الثاني خبر لم يكفي إسناده بالمعتبر وهذه الآثار في العلم وفي 116. أربابه كافية فأكتفي 117. بهائذ المقصود لاستشهاد والحصر لو أم لا يراد 119. وما بيرابع الفصول أورد من الأحاديث به أستشهد كامر خير الخلق بالحفظ يا صح بها هو استشهادنا فليتضح بذلك ان الحفظ اسس العلمي وهو طريق فقهنا والفهم فاشرب بي الاشتغال بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا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 ومن سرى في ظلمة الجهل هلك وذكر ابن قيم الجوزية في سفره المفتاح ذي المازية من الوجوه ما يسر النقالة في فضله وفضل من قد حاماله محصورة في مئات من بعدي خمسين مع ثلاثات في العدي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 لا سيما إن كنت في عهد الطلب وللهلاليين كلام يحسن إراده وهو إمام متقن.